لسا بحبك لسا بحسك أنا محتاج لك نفسي أضم لسا بحبك لسا بحسك أنا محتاج لك نفسي أحكي نفس أشكي لك علّي تعاتبني منك كلّك قلت أنا نفس لك نفس أشكي لك علّي تعاتبني منك الليك. قلت أنا هبعد. مش قادر أبعد. لسه بحبك لسه بحسك أنا محتاج لك نفسي أضمك لسه بحبك لسه بحسك أنا محتاج لك نفسي أضمك بس أنا قلبي جاهل منها مش قادر يسامحك كل ما